أعوذ بالله let الرجيم وعلى الوارث مثلا İzlediğiniz <gülüyor> için 국민 Altyazı <gülüyor> Um, Altyazı M.K. I'm afraid واني مطلع كذلك يبين الله لكم آيات Well, no. shout you know ELEMMA KUNTU DA'LAN MU'MISTUN ILLA ALLAHU اشتركوا في